خول تسابي خياها في عن داي خها ت بذ المفاز وضها وط ماص لتغتها خول تسابي خياها عن داي خذها ت ب المفاز وضها وتوق ماص يا لها تنفي عن الدار خذالها تبيد المفاز واذالها وثوق النواص لتغتالها خيول تسابق خيالها تنفي عن الدار خذالها تُبيدُ المفاوزِ وأُذالُها وتوقُ النواصي لترتالها خيولٌ تسابقُ خيالَها تنفي عن الدارِ وأُذالُها تُبيدُ المفاوزِ وأُذالُها وتوقُ النواصي لترتالها